Oh. إنه الخلق العظيم المجتبى وهو مشكات الفضيلة والمعين لليتامى والنساء والضعفاء رفقه بل للخلائق أجمعين للطيور ووكرها وصغارها للحياة ومن يصلي على الأمين حبه لا ينتهي فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين من محمد يختار في كفتي التوحيد والحق المبين في تحيات الوجود محمد في ابتهالات المأذين والحنين. في قلوب المسلمين وسعين أن تراه قلوب غير المسلمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ليتنا كنا في ذا الدمع الذي ساح من عيني جل المرسلين غام عن أنظاره أحبابه بل ووار الترب أهلا وبنين صابرا يهجى ويوذى بينما قلبه يكوى لحال الآخرين إذ يرى أصحابه ألماً وهم في مكابدة الجراح معذبين من كمثل محمد يختار فيه كفة التوحيد والحق المبين في تحيات الوجود محمد في ابتهالات المآذين والحنين في قلوب المسلمين وسعيهم ان تراه قلوب غير صلى الله على محمد صلّى الله عليه وسلم صلّى الله على محمد صلّى الله عليه وسلم ليتنا كنا وقائد مايه و تروي الأرض صفرا يقين رب إن بك لم يكن وضب علي لا أبالي يا رجل مستضعفين جاءت الدنيا له طوعا فلم يفترش إلا حصيرا للسنين فارقا فهد قلوبنا يا فداه وملكه درع رهيب من كمثل محمد يختار في كفه التوحيد والحق المبين في تحيات الوجود محمد الاتهالات المآذن والحنين في قلوب المسلمين وسعيهم أن تراه قلوب غير المسلمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على Say hello, Say hello,